وكل محدثات ب د ع ة وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار أ ي ه ا المسلمون إ ن الله جل في ع ل ا أ م ر عباده ب أ ن يتبعوا الكتاب المنزل و ب أ ن يهتدوا بالنبي المرسل أ م ر الله جل في ع ل ا أ ن نتحاكم إ ل ى شريعته و أ ن ننقاد الى هديه أ م ر الله جل في ع ل ا بتعظيم الكتاب و ا ل س ن ة تعظيما يجعلك تنقاد إ ل ي ه م ا مسلما مهتديا منقادا معظما قال الله جل في ع ل ا اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون ويقول الله جل في ع ل ا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الله جل في ع ل ا فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن ت ص ي ب ه فتنه أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م ويقول الله جل في ع ل ا إ ن م ا كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا و أ و ل ئ ك هم المفلحون أ م ر ربنا جل في ع ل ا أ ن توطن نفسك و ان تعقد امراك و ان تبني أ دينك على التسليم لكتاب الله و لسنه رسول الله صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم و لا تحاول ان تحيدا أ و أ ن تميل أ و أ ن ترد أ و أ ن تدفع قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا حرج ا لا ضيق لا قلق ا بل التسليم التام و ا ل إ ن ق ي ا د الكامل وهكذا ر ب النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم صحابته على ا ل إ ن ق ي ا د التام ي أ ت ي عمار بن الخطاب المحدث الملهم رضي الله عنه يقول يا رسول الله لانت أ ح ب إ ل ي من كل شيء إ ل ا من نفسي قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ونفسك يا عمار قال ونفسي يا رسول الله قال ا ل آ ن يا عمر انظر إ ل ى ا ل إ ن ق ي ا د التام من ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم رجلا في أ ص ب ع ه خاتما من ذهب ا فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بعد أ ن أ خ ذ ه وطرحه يعمد أ ح د ك م إ ل ى ج م ر ة من نار فيضعها في يده ثم انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم انصرف فقال ا ل ص ح ا ب ة للرجل خذ خاتمك وانتفع به ذهب قال والله ما كنت لاخذه وقد أ ل ق ا ه رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ا ل إ ن ق ي ا د التام التسليم في العقائد في ا ل أ ح ك ا م في ا ل أ خ ل ا ق في السلوك في السياسات ا ل ش ر ع ي ة ا ل إ ن ق ي ا د حاكما ومحكوما التسليم ل قال الله قال رسوله قال الصحب الكرم ا انظر ماذا قال عبد الله ا بن عباس ا بن عم رسول الله صلى الله عليه و ع ل ى آ ل ه وسلم حبر ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن يوشك أ ن تنزل عليكم ح ج ا ر ة من السماء أ ق و ل قال الله قال رسوله تقولون قال أ ب و بكر قال عمر كيف تصادم آ ي ة من كتاب الله وكيف تصادم حديثا من أ ح ا د ي ث رسول الله بقول فلان كائنا من كان مالك ا بن انس ا إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إ ل ا صاحب هذا القبر و أ ش ا ر إ ل ى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ي ن أ ت ب ا ع ه أ ت ب ا ع المذهب المالك ي ممن تعصبوا للمذهب وعارضوا ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر بل ردوا ا ل آ ي ا ت البينات حتى قال قائل و ن لولا مالك لكان الدين هالك انظر إلى تعصب مقيت يرمي بكتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم من وراء الحائط لذلك معاشر ا ل أ ح ب ه مالك بن انس إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة كان ينهى تلاميذه على أ ن يتعصبوا له وهكذا ا ل إ م ا م أ ح م د يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكه ولا تقلد ا ل ش ا ف ع ي ة ولا تقلد سفيان الثور ي وخذ من حيث أ خ ذ و ا أ خ ذ و ا من الكتاب أ خ ذ و ا من ا ل س ن ة أ خ ذ و ا من الواح لا تقلدني وهكذا يقول الشافعي إ ذ ا صح الحديث فهو مذهبي و إ ذ ا ر أ ي ت م قولي يعارض كتاب الله و س ن ة رسول الله فارموا به عرض الحائط انظر أ ب و ح ن ي ف ة النعمان يقول إ ذ ا جاء القول من كلام الله ومن كلام رسول الله فعلى العين و ا ل ر أ س و إ ذ ا جاء عن ا ل ص ح ا ب ة الكرام فعلى العين و ا ل ر أ س و إ ذ ا جاء عن التابعين فهم رجال علماء التابعين هم رجال ونحن رجال أ ي ننظر في ا ل أ د ل ة و نجتهد و نتفكر في المعاني و الدلالات و يهدي الله ب أ م ر ه من يشاء من عباده إ ل ى الحق ا ل أ ب ل ج لذلك معاشر الأحبة ن ش أ ت ب د ع ة التعصب المذهبي بعد القرون ا ل م ف ض ل ة فصار الواحد من هؤلاء ا ل م ت ع ص ب ة لا يخرج عن قول إ م ا م ه أ ب د ا و يعده قوله الحق في كل ش ي ء في كل م س أ ل ة لو قلت قال الله قال رسول ه قال رد عليك قال إ م ا م ن ا قال إ م ا م ن ا إ ن ه التعصب المقيت الذي أ و ر ث أ م ة ا ل إ س ل ا م العداوات و ا ل ف ر ق ة والتنازع ففشلت ا ل أ م ة في أ و ق ا ت ك ث ي ر ة وفي أ ز م ا ن م ت ع د د ة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم انظر ماذا يقول الله جل في ع ل ا ه ف إ ن ت ن ا ز ع ت و في ش ي ء فردوه إ ل ى الله و إ ل ى ا ل رسول ل ي س ر د و ه إ ل ى مالك لا ولا ل أ ح م د لا ولا إ ل ى ا ل شافي ع لا ولا إ ل ى أ ب ي ح ن ي ف ة لا ولا سوري لا ولا سيد ع بن موسيع بل ولا أ ب ي بكر ولا ع م ر ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا لذلك كان من أ س ب ا ب التعصب المقيت والتقليد ا ل أ ع م ى أ ن تقطعت بلاد ا ل إ س ل ا م ف ر ق ة وعداوات ا ل ع د ا و ة على مر ا ل أ ز م ا ن مع م ت ع ص ب ة المذاهب ا ل ش ا ف ع ي ة يحاربون ا ل م ا ل ك ي ة ا ل م ا ل ك ي ة يصارعون ا ل ح ن ا ب ل ة و دخلت أ س ب ا ب ا ل ف ر ق ة على ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة الداء هو التعصم هو التقليد و ا ا ل ل ق د ة معاشر ا ل أ ح ب ة في ا ل ل غ ة أ ن تجعل في عنقك ما تتقلده و ي أ ت ي المرء فيقودك به حيث شاء ولقد أ ج م ع العلماء على أ ن المقلد ليس من العلماء ولا يعد في عداد أ ه ل العلم التقليد طاغوت من الطواغيط ل ل أ م م ا ل ك ا ف ر ة التي أ ش ر ك ت بالله ما لم ينزل به سلطانا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ة و إ ن ا على آ ث ا ر ه م مقتدون ولذلك كان كفار قريش شعارهم في م ح ا ر ب ة د ع و ة ا ل إ س ل ا م د ع و ة التوحيد إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه وجدنا ا ل آ ب ا ء ا ل أ س ل ا ف ما نستطيع أ ن نخرج عن دينهم أ ب و طالب يجلس عند ر أ س ه أ ب و جهل و يجلس عند ر أ س ه عبد الله بن أ ب ي أ م ي ة يجلسان عند ر أ س ه والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول يا عم قل ك ل م ة أ ش ف ع لك بها عند الله قل لا إ ل ه إ ل ا الله ك ل م ة أ ح ا ج لك بها عند الله ويقول الرجلان الكافران يذكرانه بتعظيم الاسلاف أ ل ف يذكرانه عليه كان بما من الكفر أ ت ر غ ب عن مله عبد المطلب ا هل تخرج عن دين ا ل أ ج د ا د والاباء فقال هو على مله عبد المطلب كره الراوي الحديث أ ن يقول أ ن ا على مله عبد المطلب وجاءت ر و ا ي ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ا على مله عبد المطلب فمات كافرا بسبب التقليد ا ل أ ع م ى والتعصب المقيت بسبب جلساء السوق الذين لا يزالون يحجبون عنك الحق ويغلقون منافذ كلما هممت كلما أ ق ب ل ت على الحق سحبوك وردوك إ ل ى ع م ا ي ة الضلال والجهاله لذلك معاشر المسلمين د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ق ا ئ م ة على العلم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فماذا؟ بعد الحق إ ل ا الضلال ليست ق ا ئ م ة على التقليد ا ل أ ع م ى ولا على التعصب المقيت حتى قال بعض م ت ع ص ب ة المذاهب أ ن ا شافعي ما حييت و إ ن أ م ت فوصيتي للناس أ ن يتشفعوا انظر إ ل ى التعصب المقيت وهو أ ب و عبد الله البو شنجي و انظر إ ل ى أ ب ي الحسن الكرخي من م ت ع ص ب ة ا ل أ ح ن ا ف يقول كل آ ي ة أ و حديث يخالف ما عليه أ ص ح ا ب ن ا فهي م ؤ و ل ة أ و م ن س و خ ة سبحان الله جعل كلام ا ل أ ح ن ا ف هو ا ل أ ص ل وكلام ربنا وكلام نبينا تابع إ ن قبله ا ل أ ح ن ا ف فحبذا و إ ن لم يوافق ا ل أ ح ن ا ف ردوه ودفعوه ب أ ن ه منسوخ او اول انظر إ ل ى الضلال انظر إ ل ى التعصب ا ل أ ع م ى يوم أ ن يكون كلام ربنا على الرفوف وكلام ا ل إ م ا م فلان أ و علان يصارعون به ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث التعصب المقيت الذي جراء الكثيرين أ ن يتعصبوا إ ل ى أ ر ب ا ب أ ه ل البدع مع ب ش ا ع ة مقالاتهم وكفرها وزيغها انظر إ ل ى أ ت ب ا ع ابن عربي المنكر وليس ابن العرب ي العالم من علماء ا ل أ ن د ل س لا ابن عرب ي النكير الذي يقول ما في ا ل ز ب ة إ ل ا الله يعني نفسه ويقول وما الكلب والخنزير إ ل ا إ ل ه ن ا وما الرب إ ل ا عابد في كنيستي انظر ويقول ما في الوجود إ ن الله ويقول بالحلول والاتحاد و أ ف ت العلماء بقتله ومع هذا م ت ع ص ب ة الطرق ا ل ص و ف ي ة يعظمونه ويسيرون وراه ء و ي أ خ ذ و ن ب أ ق و ا ل ه وعقائده ا ل ك ا ف ر ة انظر الى التقليد انظر إ ل ى ا ل ع م ا ء أ ع م ى يقود بصيرا لا أ ب ا ء لكم قضل من كانت العميان تهديه انظر إ ل ى ا ل م ت ص و ف ة مع شيوخهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله يقلبك يمينا يقلبك شمالا اذهب كذا تذهب اجلس كذا تجلس أ ي ن قال الله قال ر س و ل ه إ ن ه التعصب المقيت الف ا من ج ه ل ة ا ل ص و ف ي ة و ر أ ى شيوخهم كالموتى كالموتى أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء وما يشعرون أ ي ا م يبعثون ذكر بعضهم أ ن وليا في زعمهم شيخا من م ش ا ئ خ ا ل ص و ف ي ة خرج إ ل ى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قال وكنت جالسا ع ن د ه فذهب إ ل ى المسجد في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فبال في المسجد هذا الشيخ بال في المسجد ثم انصرف إ ل ى بيته فكان يعد أ ت ب ا ع ه هذا من الكرامات انظر أ ي دين بل أ ي عقل بل أ ي فهم أ ن تصير هكذا و أ ن تصير بلا عقل و أ ن تصير بلا نور لذلك لا يربي النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ص ح ا ب ه على مثل هذه العمايات بل يربيهم على نور الوحي وعلى ج ل ا ه الحق يربيهم على تعظيم الحق وعلى إ ج ل ا ل ه وعلى التمسك به ولذلك انظر إ ل ى مواقف م ت ع د د ة هذا حسان ا بن ثابت ينشد شعر يهج الكفار ويسبهم د ي ا ن ة و د ع و ة وجهابا والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول أ ه ج ه م يا حسان وروح القدس تؤيدك يمر عمر ا بن الخطام يقول أ ش ع ر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول لقد كنت أ ن ش د وفي المسجد من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم انظر إ ل ى عبد الله بن عمر يوم أ ن حدث بحديث لا ت م ن ع إ ا اماء الله مساجد الله يقول ولده بلال والله ل ن م ن ع ه فقال عبد الله بن عمر أ ق و ل لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لا تمنعوا إ م ا ء الله مساجد الله و أ ن ت تقول والله ل ن م ن ع ه فهجره وسبه سبا سيئا انظر إ ل ى عبد الله بن مغفل يرى قريبا له يخذف ي أ خ ذ حصى ص غ ي ر ة ويضعها بين أ ص ب ع ي ه ويرمي بها فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم عن الخذف وقال إ ن ه لا يصيد صيدا ولا ينكا عدوا ولكنه يفقا العين ويكسر السن عاد قريبه فخذف قال أ ق و ل لك قال رسول الله أ و نهى رسول الله عن الخذف فتخذف فسبه سبا سيئا ت ر ب ي ة تربية على الخضوع للحق على الاستسلام لكلام الله ولكلام رسوله لا يزال الانحطاط في التقليد والتعصب حتى صاروا يقلدون أ ر ب ا ب الجماعات ا ل ب د ع ي ة ا ل م ع ت ز ل ة العقلانيون وراء واسر بن عطاء وعمرو بن عبيد تركوا فسئل ن البصري إمام في العلم والعمل كان في حلقته فسئل الحسن البصري عن الفاسق من امه الاسلام يزني أ و يسرق امؤمن هو فقال الحسن البصري هو فاسق بكبيرته مؤمن ب إ ي م ا ن ه كما هي ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في أ ص ح ا ب الكبائر فانتصب واصل بن عطاء انتصب وقف وقال أ ق و ل فيها بغير هذا قال ما ت ق و ل ق ا ل هو في م ن ز ل ة بين منزلتين ثم اتخذ س ا ر ي ة ب ع ي د ة عن ح ل ق ة الحسن البصري فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل فمن علامات أ ه ل البدع اعتزال العلماء الربانيين الذين لا يعلقون الناس بذواتهم لا ولا ب أ ش خ ا ص ه م لا ولا بمقالاتهم لا يعلقونهم بالحق القائم على ا ل أ د ل ة والبراهين قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه ل م ا انتصر لواصل بعض ا ل ج ه ا ل ة وساروا وراءه حتى صار يقول انظر ماذا يقول في الحسن في ر و ا ي ة الحسن عن س م ر ة قبح الله س م ر ة الصحابي وانظر ماذا يقول في ط ل ح ة والزبير و ع ا ئ ش ة فضلاء ا ل ص ح ا ب ة الكرام ي ق و لو ل شهد عندي ط ل ح ة والزبير و ع ا ئ ش ة على ح ز م ة بقل ا ما قبلت شهادتهم انظر ماذا يقول في شيخه الحسن البصري الذي علمه ثم خرج عن الحق وهجر حلقه ت قال ما علم الحسن البصري إ ل ا ك خ ر ق ة حيض ملقاه أ ي أ ن ه يتكلم في باب الحيض والنفاس الذي هو من أ د ق أ ب و ا ب الفقه و أ ص ع ب ه ا بحرا لا ساحل له الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه إ ذ ا كان التقليد محرما وهو اتباع من ليس بحجه بلا ح ج ة فالاتباع إ ذ ا قام الدليل والحجج والبراهين فهو أ م ر واجب ففرق بين تقليد لا ح ج ة فيه إ ل ا التعصب والتقليد ا ل أ ع م ى إ ل ا أ ن تلغي عقلك ودينك إ ل ا أ ن تتعلق بمحبوبك محبوبك تتعلق به تتشبث به وهو مبطل قال الله جل في علاه ولا تجادل عن الذين يختانون أ ن ف س ه م إ ن الله لا يحب من كان خوانا أ ث ي م ا تجادل عن مبطل تدافع عن مبطل تصارع ل أ ج ل مبطل أ ن ت م ر ي م بدا ء اسمه التعصب المقيت وحبك ا ل ش ا ي يعمي ويصم لذلك ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ل ف ي ة ا ل ا ث ر ي ة ا ل س ن ي ة تعظيم الحق ب أ د ل ت ه و أ ن الحي لا تؤمن عليه ا ل ف ت ن ة رؤوس ك ث ي ر ة سقطت أ ق ن ع ت ه ا من محبي الزعامات هل تعلم ماذا يريد واصل بن عطاء الزعامه هل تعلم ماذا يريد عمرو بن عبيد الزعامه هل تعلم ماذا يريد غيلان الدمشقي القدري الزعامة هل تعلم ماذا يريد ا ل ج ا م بن صفوان ا ل ز ع ا م ة ابن عربي ا ل ز ع ا م ة الفارض ا ل ز ع ا م ة وهكذا أ ي ض ا الذين صاروا ع ا ل أ ئ م ة وصاروا ع ع ل م ا ء ا ل س ن ة ماذا يريد ابن مخلوف ا ل ز ع ا م ة طيب ماذا يريد ابن أ ب ي دواد وهو يجلد ظهر ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل ز ع ا م ة ا ل ر ي ا س ة ا ل د ي ن ي ة بلى يصاب به هؤلاء فمن أ ج ل شخصه ونفسه وذاته فليذهب الجميع إ ل ى الجحيم لو تفرقوا لا يضر تمزقوا لا يضر تشتتوا لا يضر المهم ان أ ب ق ى أ م ا وليس أ ح د إ ل ا أ ن ا هذه ت ر ب ي ة المرضى ت ر ب ي ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه م م ع ربي المسلمين ر نفسك على تعظيم الحق ب أ د ل ت ه وعظم الحق قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين حججكم أ د ل ت ك م الساطعه أ م ا أ ن تكون مريض بداء التعصم فهو أ ه ل ك ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة لا تستغرب أ ب و جهل و أ ب و لهام لا تستغلم أ ب و طالب لا تستغلم دعاه البدع على مر ا ل أ ز م ا ن ارداء التعصم أ ت ر ك الباطل لا تب الى الله لا ارجع إ ل ى الحق لا اترك ا ل ف ر ق ة لا ارجع لا حصل ا ش ر فليكن المهم أ ن في عقبي س ف ه ا ي ط أ و ن عقبي ويقبلون ر أ س ي والمهم أ ن م ي ن ت ص ر إ ل ي الجهال و أ ه ل الاهوى المهم أ ن ن ي ماض في الطريق و ل أ ه ل ك من هلك و ل ك ذ ه ب ا ل أ م ة حيث ذهبت وليسمت بها ا ل أ ع د ا ء في كل محفل ا فالمهم أ ن ا وليس إ ل ا أ ن ا التعصم اتعصب ل اجلس في ز ا و ي ة بيتك فكر هل أ ن ت معظم للحق منتصر ا له ل فكر هل أ ن ت تعلم قدر علماء ا ل س ن ة ومكانتهم في بيان الحق و ت ر ب ي ة الطلاب عليه فكر يا م ت ع ص ب ة ا ل ص و ف ي ة ويا م ت ع ص ب ة المذاهب وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فلتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صراط واحد سبيل واحد طائفه واحده نسال الله جل في علاه ان يثبتنا على الحق وان يميتنا عليه ان نعيس معظمين له منتصرين له نحبه ندور حيث دار ندور حيث دار ونعوذ بالله من داء التقليد ا ل أ ع م ى والتعصب المقيط فلقد هلك أ و ل ئ ك و إ ن لم تتدبر أ م ر ك فستهلك